اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُذُوا إِنِّي أَرَىٰ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَن لَّيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا واالقي من الصلاه لذكريك ان الساعه اتيه اكادخ فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وسبها تَرَدَّ وَمَا سَلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ تَرَاكَ عَلَيْهَا وَاهُشُ بِهَا عَلَى وَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مآربُ خُرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فالقاها فاذا هي حية تسعى قال خذها ولا فقف سنعيدها سيرك الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ايهن اخرى أَذِنُوا بِرَبِّكُمْ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أمري.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 انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة نقرا اذ اوحينا الى امك ما يوحى انقذ فيه في السابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذ وعدي ووعده والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تَمشي اخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَسْقُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَحَمَّلْتَ فَلَبِسَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ أَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طوى قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يُخْطَى عَلَيْنَا أَوْ أَن نُّقْهَى قَالَ لَا تَخَفْ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِي يَا أَهْفَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به انواعا من نبات شتى قلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سراً آخر ولقد أريناهم آياتنا كلها فكذبوا قَالَ أَجِئْتََنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَسَوَّلَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَخَافَ قَالَ لَهُم مُوسَى وَيلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْعِدَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ مُثْلًا فَأَجْمَعُ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَسُوقُ صَفًّا أَلَمْ أَفْلَحِ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفًا مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَالْكِ مَا فِي يَمِينِكَ فَالْقِ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُكَيدُ سَاحِرٌ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَسَاءَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قال امنتم له قبلا ان اذنا لكم انه ذا كبيركم الذي علمكم السحر فلا انقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَسَعَلَمٌ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فقض ما ان تقضي هذه الحياه الدنيا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَسْرَفْنَا ثَمَنًا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 جَنَّاتٌ عدن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي قَامَ ظَنِّ بِلَهُمْ قَرِيقًا فِي الْبَحْرِ بَسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَسْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَرَّجَّهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِى عَلَىٰ أَفَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسنا افَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا مِنْ ثِقَلٍّ مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قُرًى فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به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 قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرق منه ثم لنا نسف في اليم من اسفاه انما إلهكم الله الذي لا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 خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثُمَّ إِلَى عَشَرَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُونَ أَمْ فَلَهُمْ طَرِيقٌ إِلَّا بِالسُّمِّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا لا ترى فيها وجوا ولا امسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا ولا جلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا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 وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَقَافُ ضَلمٌ وَلَا هَضْمٌ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ وَأَنَّكَ لَا تَفْظَمَ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فان كلاما منها فبدث لهما سوءاتهما وقف قياخ صفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَهُ بِطَاعٍ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّهُ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 قَالَ كَذَالِكَ أَفَسَكَ آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَانظُرْ تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَامَ السَّعَى بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنْهُمْ فِيهِ وَاذْكُر رَّبَّكَ خَيْرًا وَأَبْقَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا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 قُلْ كُنْتُمْ مُتَرَبِّصًا فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى